فَلَمَّا جَاءَهَا لُودِيَّ بُرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَأَلْقِ عَصَاكَ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 فما كث غير بعيد فقَالَ أَحَبْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَئْتُكَ مِنْ سَبَإ بِنَبَأٍ يَقِينٍ. إني وجدت مرأتا تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم عن فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.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 قال سَنَظُرُ أَصْدَقُتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ إذْهَب بِكِتَابِهَا ذَلَفَ أَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَظَرْ مَا يَرْجِعُونَ قالت يا أيها الملأ إني ألقي الي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا ايها الملأ افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولو قوه وأولو باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تأمرين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 فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرٌّ الْعِدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي الْيَبْلُو أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَا شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَا كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت كانه هو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 قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وَكَانَ في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وَأَهْلَهُ وأهله ثم لنقولن مَا لوليه ما شهدنا مهلك أهله ثم لنقول لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون.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 فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أم ما يشركون خَلَقَ من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به, فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن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 بل أكثرهم لا يعلمون أم يجيب المضطر إذا دعاه يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء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 قُل لا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ غَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ الدَّارُ الْقَيُّومَةُ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَنِ وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين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 هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وانه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّنَّهُمْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتَ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِطْ بِهَا عِلْمًا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 من جاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ إذ ومن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فكبت وجوههم في النار وجوههم فِي النار.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 فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَا ضَلَّ فَقُلِ اِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُضِيرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا